صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام. إيقاع وأنسام. بريشة فنان. طبنا الأحلام. أسمار وأشعار. ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام. يا سادة يا كرام. يا سادة يا كرام. ويا سادة يا كرام من أمام المايكروفون هذا كمان. والاعداد محمد سمير. ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر والإخراج موناء نصر ويسد كرام نطير إلى إمارة الشارقة حيث أجرى الزميل محمد سمير هذه اللقاءات عن مصرحية النمرود وهي من تأليف سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي سوف تقدم في روسيا ضمن فعاليات تكريم الشارقة ضيف شرف فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين والتي تقام في العاصمة الروسية من الرابع وحيث حتى الثامن من الشهر الحالي لتسدل الشارقة بذلك أول مدينة في تاريخ المعرض تنال هذا التكريم والآن ننتقل باللقاء إلى الفنان والمخرج المسرحي الأستاذ محمد العمري وقائد مسرحية النمرود يعني ناقشنا مع الفنان أحمد الجاسم جوانب عدة في هذا العمل ولكن يبقى السؤال الأساسي للقائد قائد هذا العمل يعني حول أدواتك التي تحرص على أن تكون مستمرة خلال البروفات وأن تطبق على قشبة المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكركم راديو صوت العرب. على هذا اللقاء وتسليط الضوء على هذه المسرحية ومشاركتنا كضيف شرف على معرض موسكو الكتاب شارك ضيف شرف في معرض موسكو طبعا هذه السنة الحادية عشرة المسرحية النمرود طبعا المسرحية من تلف سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ومن اخراج الفنان التونسي الراحل الاستاذ المنصف السويسي وبعد ذلك طبعا تم تكليفي بإدارة العمل فنيا والعمل باتجاه اللعبة الإخراجية واختيار الحلول الإخراجية التي وضعها المخرج الراحل المنصف السويسي في نفس النهج وفي نفس الاتجاه البحث في الرؤية الإخراجية ما زال مستمرا في نفس الإطار يعني لم أقحم أشياء جديدة هناك بحث هناك إضافة مشاهد لكن في إطار الرؤية التي وضعت من قبل المخرج الراحل المنصف السويسي طبعا دائما الاستعدادات تكون بشكل كبير ومكثف طبعا على كافة عناصر العرض المسرحي على عناصر العرض المسرحي على مستوى الديكور على مستوى الأزياء على مستوى الأداء التمثيلي على الموسيقى على كل عناصر العرض الأكسسوارات الإضاءة كل هذه العناصر في كل رحلة قبل يعني الذهاب إلى وجهتنا يعني تبدأ البروبات مبكرا ويتم رحلة البحث في كل عناصر العرض. الحمد لله رب العالمين هنا تابع هذه العروض يرى أن هذه العروض لا يشبه العرض الواحد العرض الآخر كل عروض مختلفة هناك بحث بالفعل هناك رحلة بحث مثل ما قلت لك في البداية أن يكون العرض أكثر رشاقة أكثر أناقة أكثر رصانة فكرة العرض يجب أن تكون واضحة لدى المتلقي ورسالة من خلال البروفات. التمرين وكيفية تتقان الممثل مع الفريق الآخر الموجودين مع سواء الباكستيج الشباب موجودين في الكواليس أو على الإضاءة أو على الصوت مع التمرين والبحث مثل ما قلت لك وأكرر هذه الكلمة نسخة سنة الشباب هناك تمكن أكيد لكن بعد 11 سنة ممكن يكون يظن الواحد أنه اللي في اليد التجديد المستمر في هذا العرض هناك المتعة هي منطقة المتعة في هذا العرض بأن العروض لا تشبه بعضها في هذا العرض تحديدا يعني عرض السابق في تورنتو في كندا لا يشبه هذا العرض إن شاء الله اللي راح نعرضه في موسكو البحث مستمر والتمرين مستمر حتى نصل لنقطة أن يكون العرض يصل للمتلقي بشكل جيد بشكل متقن خلال الأحد 11 عاماً يعني كنت أنت لك دور في هذه المسرحية قبل أن تكلف بإدارتها ما الذي كنت ترصده أثناء هذه العروض المختلفة؟ شوف تجربة الفنان راح منصف السويسي تجربة كبيرة في المسرح العربي قبل لا أنضم لفريق العمل أنا إداري في مسرح شارقة الوطني طبعا كنت أتابع هذا العرض كوني كإداري وأنا كوني كمخرج أيضاً عندي أعمال خاصة بي يعني من إنتاج فرقة مسرح شارقة الوطني لكن كنت قريب أتابع. هذا العمل كوني كإداري وكنت رافق هذا العرض في بعض الرحلات يعني. في تونس في القاهرة أو في أسبانيا كنت رافق الفنان الراحل المنصف السويسي وكانت عنده أحلام كبيرة الله يرحمه يعني. بعد من رحلة السويد تم تكليفي بهذا الموضوع كانت عندي خلفية عن العرض والأسلوب والنهج اللي اتبع الفنان المنصف السويسي لذلك حافظ بني يكون وكأني لا أتدخل في هذا العرض كأن السويسي هو من يدير العرض حاريا الاسم موجود المخرج موجود الحلول الإخراجية موجودة بصمة الاستاذ المنصف السويسي زارت هذه البصمة موجودة وتطوير الأرض ببصمة الاستاذ المنصف السويسي ما زالت موجودة رحمة, يعني. الله. رحمة الله علينا أستاذ محمد العامري المخرج المسرحي الإماراتي مخرج وقائد مسرحية النمرول التي تستعد بها الإمارات للمشاركة في معرض الكتاب في موسكو نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله ومن تقدم إلى تقدم شكرا لكم راديو صوت العرب. شكرا على جهودكم وتصليط الضوء على كل الفعاليات الثقافية والأماكن التي تتواجدون فيها. لا تخرج هذه الفعاليات للجمهور وإلى المتلقي بشكل جيد ولا يعرف عنها إلا بشكل جيد. لا يسلط الضوء عليها. وأنتم تقومون بهذا الدور. ونحن جهودنا تكمل بعضها ونصل للهدف المرجو منه تقديم الثقافة العربية والفن العربي للمتلقي بشكل جيد ومعرفة الحراك المسرحي وحركة التطور في المسرح العربي. شكرا لكم على هذا الج. وإن شاء الله ربما نلتقي في موسكو ربما ربما نلتقي أو في عرض آخر إن شاء الله شكرا لكم على جهودكم كما كان لزميل المحامي سمير هذا اللقاء مع مصمم السينوغرافيا الفنان عبد الكريم عوض هذا العمل هو من تأليف الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي من 2009 تقريبا تدائنا فيه من 2009 مع المخرج المرحوم القدير المنصف السويسي وكان رؤية المنصف السويسي في العمل على مستوى الخراج وعلى مستوى الطرح البصري عيزة تفقنا عليها أنا والمخرج وخرجت بشكل جميل ومقنع وجيد العمل بعنوان النمرود العمل بعنوان النمو الطبيعي أيوة. هذا العمل قمنا فيه تقريبا بعرضه في حوالي 14-15 دولة عربية وجنبية كيف هو النص المسرحي لهذا العمل وكيف تقومون بترجمته إلى مناظر وتصميمات وما تتطلبه عملية أسين في العرض المسرحي طبعا العمل البصري هو الخراج التشكيلي للعمل يعني. مضمون العمل يفسر بصريا على المسرح عن طريق الأزياء هل ما راح نغربنا بالأزياء ما دخلنا في الحالة التاريخية الدقيقة جدا لا اشتغلنا على تحديث واشتغلنا بالأقنع كل شخص تشتغل على الأقنع. يعني والممثل يأخذ أكثر من دور بأكثر من قناع فكانت حالة بصريه ممتعة جدا ورايعا هذا العمل سوف يقدم من خلال معرض الكتاب في موسكو الذي يقام على مدى الأسبوع المقبل يعني كيف يمكن أن يوظف العمل بصريا بحيث يفهمه الجمهور ليس يعني ممكن أن يحضر هذا العمل هو ليس عربيا وليس لديه خلفية عن الثقافة العربية فكيف يعني يتم التعامل مع العناصر البصرية في هذا العمل هنا في العمل يعني الأقنعة والأزياء المغربية لحد ما مع الإضاءة مع قطع الديكور الغير تقليدية رجاء عن سلالم تتحرك ينزل عليه الممثلين و ويلعب بلعب تحركة يعني ميزانسين خطير جدا على المسرح كان فالجمهور حتى يعني اللغة البصرية كانت واضحة جدا وسهلة يعني إنه يفهمها بشكل ايمائي وبشكل يعني مساحة اللغة مش كبيرة جدا يعني لكن مساحة الشكل والبصر كانت قوية جدا ولغة البصر كانت قوية جدا واضحة طبعا أخريج ذكرت أن هذا العمل يعني يتم القيام به منذ عام 2009 والمخرج أيضاً هذا العمل تغير هل تغيرت أيضاً الأدوات المستخدمة من قبلكم كيعني فنان تشكيلي وكمصمم سينوغرافيا في العروض المختلفة المتتالية لهذا العمل؟ أبداً يعني كمل من العام الماضي تقريبا من عرض السويد و. وكندا الصاد المخرج محمد العامري كمل نفس الخطوط وكان أمين جدا في نقل الصورة السابقة يعني إضافات بحسب الوضع والفضاء الميداني يعني هناك حسب إمكانيات المسرح كان شوية شغلات بسيطة تغيير مش أكثر بس خطوط العريضة هي نفسها في النهاية لكم جزيل الشكر، لأستاذ عبد الكريم معوض الفنان التشكيلي ومهندس سينغرافيا المسرح حول العمل الذي تقدمونه النمروذ ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في العرض الذي سيقام في معرض الكتاب بالعاصمة الروسية موسكو قريبا اشكركم بدوري ونيابة عن فريق العمل نشكركم جدا ويا سادة يا كرام هذا تقرير الزميل محمد سليم. في كل مكان. تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية نظمت وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة فعاليات المنتدى العربي الدولي الإفريقي للتنمية والتدريب والتثقيف للشباب العربي. ركز المؤتمر في دورته الحالية على قضايا التعليم وتثقيف الشباب وضرورة توعية الشاب العربي بحقيقة والواقع بعد تخرجه في الجامعة لكي يخرج واعيا بكل متطلبات الحالية. حياة. ومن داخل فعاليات الملتقى كان الميكروفون الفترة هذه اللقاء والإخوة من داخل فعاليات الملتقى الدولي العربي الأفريقي للتدريب والتثقيف بالقاهرة يسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة أحلام لاموشي المحكم الدولي وعضو المجلس البلدي بسكرة بتونس الشقيق أهلا بحضرتك. عسلامة مرحبا بكم أهمية عقد هذا الملتقى لتدريب وتثقيف الشباب العربي والإفريق المؤتمر هذا في دورته التأسيسية هذية مهم لأنه منطلق متاعه الوعي بصعوبات الولوج إلى الميدان العملي في سنوات الآخرة وكما لاحظنا الحصول على شهادات علمية لا تكفي للدخول إلى مجال الشغل ومن هنا يعني وعي شعوب العربية في مشكلة التشغيل فكان التنمية والتدريب للوصول إلى معنى إلى حل مشكلة التشغيل حلوله هو التدريب على التدريب في جميع المجالات والاختصاصات كتكملة شهادة علمية أنتم في تونس هل حرصون على إعداد الشباب التونسي وتثقيفه فكريا لكي يخرج واعيا ومثقفا ويدري أحوال المجتمع ويوجه نفسه للطريق الصحيح هو وعي جاء لكن للأسف جاء متأخر بعد يعني الإحساس بكثرة البطالة. وحال البلدان العربية حتى الأوروبية البطالة التي فرضت علينا الادراك بهذه الإشكالية ومن ثم ابتدأنا نفكر في العديد من الحلول بما فيهم التكوين المهني أصبح ملجأ كثرت الشهدات العلمية العالية والعالية جدا مقارئة وإشكالية الولوج إلى سوق الشغل أصبح التدريب والتنمية والتدريب حل من الحلول التي تساعد على الخروج من البطالة الأخوة مستمعي صوت العرب ومن داخل فعاليات ملتقى التدريب العربي الأفريقي الدولي بالقاهرة يسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة زينب بجول رئيسة المركز الدولي للتدريب وتطوير بالمؤتمر الدولي للتدريب وتأهيل. أعلم بك كيف أنتم أعلم أهمية عقد هذا الملتقى وهذا التجمع العربي الكبير في القاهرة. طبعا المنتدى ده يعني كان الهدف الأساسي منه في البداية التعاون. احنا عايزين كل المؤسسات وكل الأكاديميات وكل المراكز كل المتدربين يتعاونوا معانا لأن حضرتك لما النتائج اللي بتطلع من التعاون الناس مع بعضها غير خالص النتائج لما بيكون الفرد الوحده. كل الاديان السماويه بتحس على التعاون احنا يمكن بنقول بالبلدي كده ايد لوحدها ما تسقفش ده كان السبب الرئيسي او الهدف الاول التعاون ان احنا نحقق عملية التعاون طبعا في اهداف تانية كتير زي الارتقاء بالعملية التدريبية. طبعا العملية التدريبية دي حاجه مهمه جدا لانها بتدي الناس بتغير سلوكياتهم بتغير ثقافتهم بتحل مشكلات انا أنا مستشار أسري بتحل مشكلات أسرية. أنا انا استشارات أسرية كتير جدا الحمد لله حاجات كتير جدا ومشكلات زوجية حلتها كتير والحمد لله كانت حالات يعني كانت يعني خلاص هيحصل حت... فيها طلاق والحمد لله ربنا كرم وما حصلش وبتابع الحالات دي فالحمد لله طبعا ده بيتحلي فرصة فرصه ان انا اقدر اشوف الحالات دي واقدر اعالجها واقدر احقق يعني توازن في الاسره دكتوره زينب بقول يمكن المؤتمر اليوم من ضمن هوامش المؤتمر ركز على قضية التعليم وهميتها في تثقيف وثقل الشاب العربي سواء في مصر او في البلاد العربية. من اجل ان يخرج للحياة الحياه وهو واعي بمتطلبات هذه الحياه آه ماذا ينقصنا في موضوع التعليم في مصر والدول العربية بصفة عامه بص حضرتك اهم حاجة ناقصانا ان احنا نغير تفكيرنا نغير فكرتنا اي حاجة جديدة. يعني يمكن عندنا في مصر هنا الوزير مش شاء الله عليه انا واحدة لان انا اصلا اخصائيه اجتماعيه في التربية وتعليم. شايفه ان الحاجات اللي بيعملها رائعة جدا طبعا الناس اللي ما عندهاش الثقافة او اللي ما عندهاش الوعي إن الحاجات دي لا لا ابني وده ابني حاجات غريبه لكن احنا لو احنا بقى احنا دورنا احنا في مراكزنا وفي كادمياتنا وفي المنتدى وفي مؤتمراتنا القادمة يعني انا ان شاء الله في مؤتمر في شهر عشرة في جامعة القاهرة عن تمكين المرأة ده حنتكلم فيه عن التعليم وحنتكلم فيه عن تمكين اجتماعي وتمكين صدق يعني عن حاجات كتير جدا انا بعمل عمليات وعي عندي في سكندريه والحمد لله الناس يعني انا بيحضر لي في محاضراتي أو كده ناس بسيطة جدا الناس بتبقى فرحانة وبتبقى بيحصل لها عملية وعي وبيحصل لها عملية تغيير فطبعا التعليم مهم جدا جدا أول أساس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في الغار قالوا اقرأ اقرأ أول قالوا قرا قالوا ما انا بقرا فهي القرايه اهم حاجه لو القرايه دلوقتي ما بقتش عشان الفيسبوك وعشان وعشان وعشان فاحنا ندي للناس محاضرات نعمل منتديات نعمل مؤتمرات ومش كل فكره جديده نحاول نوقتها لا علشان كمان نحميهم من الخطر الرهيب وبالذات قطاع الشباب والتلاميذ اللي بيسببه لهم الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي اللي بتضللهم الى حد كبير جدا انا عندي تجربه شخصية بنتي لما دخلت الجامعه بصيت لقيتها جايبه افكار حاجات غريبة جدا وبتتكلم كلام يعني مش يعني كلام كانت لسه بذره كانت في البدايه انا الحمد لله معوده اولادي ان انا بتكلم معاهم في كل حاجه في كل حاجة. فطبعا لما البنت لقيتها تتكلم كده لا أخذتها وقعدت أتكلم معاها أتكلم معه وللأسف الشديد يا كانت ممكن يعني أو كانت على وشك إنها تنقل الحاجات دي لأختها لأختها التانية الأصغر منها هي كبيرة بقى. فطبعا ده ده خطر جدا جدا لو أنا ما كنتش خدت بالي وكنت سرت بقى أنا مشغولة وسرت الدنيا وطبعا الولد الأب هاد كلها تبقى يعني مش فاد. لو أنا مش أخذها ولدي عليها وب hazardsر معاهم بأشوف رأيهم في الدولة مم. إيه وطبعا هي تصطقيهم. تبقى صديقة. والحمد لله ربنا ساطر يعني الحمد لله والولادة الصغيرين خلاص بقى الواحد بينشأه مع على الحب الوطن وحب الحمد لله وجه اعلاني مصري يعني برع في العديد من النجالات وتم تكريمه في عدة مهرجانات دكتور احمد فرج بنرحب بيك على بوجات اداعة سترعة أهلا بك أستاذ غادة وأهلا بصوت العرب إزعادتي مفضلة كتاب مهم عن القصور الرئاسية أعتقد كان رسالة من الدكتوراه الخاصة به عايزة أعرف منك الفكرة وأهم محتويات الكتاب هو الكتاب كان في الأصل رسالة ماجستير كنت حصلت عليها في 2016 كان مضمونها أو عنوان الرسالة أهم القصور الرئاسية في مصر وكيفية استثمارها سياحيا وجهة النظر أو الفلسفة الرسالة أنه يمتلك في مصر العديد والكثير من القصور وجميعها أو معظمها مغلق لا يستغل رغم ما تملكه من إمكانيات وما تملكه من نفائس داخل هذه الخصور لكنها مغلقة فكانت وجهة نظري ممكن أن نستثمر هذه الخصور سياحيا أن تفتح ويوضع لها برامج سياحية ويزورها السياح وهي جديرة بأن تزور ومصر ليست أول دولة ممكن يطبقها فدول العالم كثير في مثلا الولايات المتحدة الأمريكية البيت الأبيض يتم زيارته سياحيا في فصفة كينجهام في بريطانيا ايضا هناك زيارات سياحية وضخ الملايين من الدولارات سنويا طبعا الحياة فكرة جديرة جدا بالتقدير وبالتنفيذ لكن يمكن الجمهور العادي لا يعلم الا القصر الرئاسي او القصر الجمهوري عايزون نعرف منك في قصور رئاسية في مصر متعددة وهل تجولت داخل هذه القصور؟ هي القصور طبعا الرسالة تحتوي على خمس قصور رئاسية لكن القصور عددهم اكبر من ذلك لكن القصور التي تناولتها في رسالتي هي قصر رأس التين بلسكندريم اعتبر ده القصر قصر لانه هو محمد علي عام الف تنمية وعوة وقصر عبدين وهو قصر شهير وقصر الاوبا واسيسه الخدوي اسماعيل المنتزه في اسكندرية وحكم وهو المستغل لكن باقي الخصور وقصور اخرى على قياسها ليست فقط قصور الاسية ولكن من قصور امراء وبشوات مغلقة وغير مستغلة ومهدرة رغم ما تملكه من سراء وما تحتويه من نفائس سمينة جدا لا تقدر بنا لكن هل تتحمل؟ هذه القصور زيارات يعني هل بنيانها مازال متماسك ولا بتحتاج لترميم لان طبعا في بعض القصور اللي بتفتح للجمهور للتجول داخل. هذه القصور بيكون جزء فقط مخصص للتجول وبقي الاجزاء غير مخصص للجمهور بارتيادها. اذا تم فتح هذه القصور اكيد سوف يوضع شروط وضوابط لحمايتها وتأمينها ونحن في مصر نمتلك المعابد الفراونية منذ اكثر من خمس الاف سنة وتزار وتدار بطريقة معينة ولها خم كعمر يعني ويزورها الملايين سنويا فكذلك القصور الآن معظم هذه القصور التي في رسلتي هي قصور حالتها جيدة جدا ممكن أن تظهر بسهورة جدا ويوضع ضوابط والقوانين المنظمة لذلك يعني. داخل كل قصر بتكون في حكاية يعني هذا القصر عاشت في أسرة كانت لها من الأفراح ومن الأحزان ومن الأحداث التي عاصرت التواجد داخل هذا القصر اولا أنا عايز أسألك هل دخلت إلى داخل هذه القصور وتجولت فيها أم اكتفيت بالمعلومات من الوصاية الرسمية وثانيا شعورك انت كإعلان يعني الإعلان بيبقى له حس مختلف عن أي زائر عادي هو يعني بصراحة لأن القصور تعتبر أثريات في دخولها صعب وفلسفة أو فكرة رسالتي إنه احنا نفتح القصور للزيارة لأن معظمها غير مسموح <تصفيق> زرت معاده في معاده قصر عبدين يمكن زيارته زيارتي المتحف في هناك متحف ملحق لقصر عبدين دال زرت ورأيت بعيناي مدى روعة هذه المباني وهو ملحق فمبانك بالقصر نفسه هو القصر فيه يمتلئ بالجواهر التي والنفاس التي ليس لها وجود في أي دولة في العالم وكل قصر فعلا له بقصة وله حكاية قصر عبدين كان مقر الحكم لفترات كبيرة من أول الخديوي إسماعيل وكان ليه همية معنوية كبيرة عند المصريين لأنه كان الخديوي إسماعيل أول حاكم ينتقل من القلعة المعزولة إلى وسط الشعب وبين الناس في قصر عبدين فكان له معزة عند المصريين أن الحاكم أ وقصر القبة له خصوصي لانه كان قصر الاقامة ليس الحكم كان يقيم فيه الافراد او حكام اسرة محمد علي فكان يمتلئ بالمقتنيات الشخصية الخاصة بهم سواء ملابس او مجوهرات او ما شبه ذلك في قصر القبة اما الاتحادية فكان في الاصل هو فندق ولكن تم تأميمه وبعد تأميمه انضم رئيس الاسبق حسن مبارك دكتور احمد بفرج اعلامي صاحب حس خاصة فكرة الاعلام الشامل اللي يكتفي الاعلام بالظهور على شاشة التلفزيون او اعداد برنامج او خلف الميكروفون. لازم ان يمتد عمل الاعلام من خلال تنمية مواهبه بالدراسة لا اكيد يعني لازم الاعلام يكون مثقف الى حد كبير معلوماته يعني شاملة اه ومتنوعة ومختلفة لانه طبيعة عمل الاعلام انه يقابل الكثير من المواقف المختلفة والاحداث والوقائع التي تحتاج الى خبرة وثقافة ودرايا على الأقل عامة يعني معلومات عامة عن كل شيء والشيء الأساسي في البلد فأساسي الثقافة والقراءة للإعلامة ده شيء مهم جدا أكيد دكتور أحمد فرج بدأت الكتابة بكتاب عن القصور الرئاسية وأنت الآن بصدد الإعداد لجزء ثاني حكايات داخل هذه القصور أن يقال على قصر أو على مكان هنا عاش الرئيس فلان حياة هذا الرئيس وما التجواله داخل القصر أعتقد أن ده بالفعل شيء ملفت للانتباه ويحفز المشاهد على التجول داخل القصر كيف يمكن استغلال هذا سياحيا وكلمني عن كيف تحت الطبع حاليا اسمه أسرار وحكايات عن قصور الأمراء والبشوات. واعتبر الجزء تاني فعلا من الكتاب الأول الخاص بقصور قصور رئاسية وقصور الحكم. هو أتناول في 21 قصر لامير من أسرة محمد علي وباشا وقصور يعني نمر عليها يوميا في القاهرة واسكندريه ربما لا نعرف عنها الكثير رغم أن كل قصر فعلا له قصة مختلفة منهم مثلا يعني كلنا في المنيا في قصر محمد علي الأمير محمد علي له قصة خاصة اللي هو المنسترين قصر الأمير محمد علي بن القصر قصر إذا دخلته أنا زورته طبعا قصر يعزلك عن العالم إذا دخلت هذا القصر انا أدعو كل مستمعين يزوروا قصر ده فعلا يحسوا ويشعروا بأنهم ينفصلوا عن العالم الخارجي تماما وعاشوا في عصر تاني خالص كل مبنى وكل حجرة في القصر في فيها آية من الجمال والفن لا توصف. لا يعني أنا أنصح كل المستمعين كمثال زور قصر محمد علي أو محمد علي هو شقيق الخديوي عباس حلم الثاني حكم في عامل أو ابنه داخل القصر كان يأمل في يوم الأيام أن يكون حاكم مصر لكن لم تساعده الظروف قاعة العرش هذه آية من قاعات الغاية في الجمال. هذه قصة بسيطة من داخل القصر. أنا تناول 21 قصر كل قصر من الأمراء والبشوات كل قصر له قصة وحكاية ورواية يعني مختلفة. فأتمنى أن يكون كتاب مفيد إن شاء الله الإعلامي الجزائري الشامل محمد شماني قدمت مجموعة كبيرة جدا من التجارب ليست فقط في مجال الإعلام ولكن أقدم النقد المسرحي وعالم المسرح والرياضة والكتابة ويعني مجموعة كبيرة جدا من التميز في أكثر من مجال هل تؤمن بفكرة الإعلامي الشامل؟ أكيد على الصحفي وعلى الإعلامي أن يكون شاملا لأنه يحيى في مجتمع شامل في مجتمعاتنا الجميع يعرفه في كل شيء لذلك ينبغي على الإعلام أن يعرف على الأقل الحقيقة النسبية وليست المطلقة لأن ولا واحد فينا يملك الحقيقة المطلقة. بالنسبة تجربتي الشخصية من خلال المرور على الأقسام السياسية على الرپورتاج السريع على القسم الاقتصادي على الثقافي الذي صنع اسمه والحمد لله على القسم الرياضي على الصحافة المكتوبة على النقد الفني المسرحي على تجربة الإذاعة أن تكون مذيعاً أن تكون معدماً أن تكون صحفياً وهو الأساس كل هذه التجارب أتت ربما على حساب صحتي يعني لم تكن بالمجان ولم تكن مجرد إضافات وتراكم خبرات وإنما كانت أيضاً تراكم للأمراض الحمد لله على كل حال لكن أعتقد أنه على الصحفي أن يكون نفسه دائماً أن يقرأ دائماً أن يحاول دائماً أن يختار على الأقل ماذا يريد في هذا الكون الغريب لأنه في النهاية نحن نملك 24 ساعة فقط أنا أتمنى أحيانا أن يكون في اليوم أكبر حجم ممكن من الساعات حتى أنهي بعض التزاماتي. مع ذلك أعتقد أنه مثل هذه التجارب غالبا ما تكون على حساب صحة الصحفي لأنه فعلا غالبية الصحفيين يعانون من تركم الأمراض وتركم الزمن أحاول بما استطعت أنا في نفسي أن أشتغل على الجوانب الناقصة من خلال تجربتي المتواضعة أيضا أن أعمل على تثمين بعض النقاط الموجودة فيها وتصحيح بعض المسارات أيضا أنه ورفق بين عملي في الصحف المكتوبة وتلفزيون الجزائري ولو أنه صراحة الإعلام الرياضي متعب جدا جدا جدا ومنهك لأنه تخيل أنه تشتغلي من التسعة صباحا إلى التسعة ليلا مرتبطة بموعدين لي لأخبار حصاد الرياضي والاخبار الرياضية برنامج اسبوعي كل يوم اثنين يعني في وسط الاسبوع متعب جدا موعدين لها الكتابة عبر جريدة الجمهورية الجزائرية في الاسبوع ايضا متعبة بعض كل تجربة جديدة ادخلها بشوق وبنهم وبشغف حتى لو اكرر نفسي بالنهاية وحتى اتعلم منها لانه في كل احتكاك انت تأخذ تجارب من, من عند الاخرين عن قصد او من دون قصد الحمد لله من الصعب جدا ان تكون متكامل لكن على الاقل أن تبحث عن الاختراب من كل التجارب على رأيهم في كل روض صحر. بعد أن تجولت في كل هذه المجالات ويعني يشهد لك بالنجاح في كل مجال على حدة. أحيانا يكون مجال من المجالات هو استراحة محارب بالنسبة للإعلامي. أين تجد نفسك محمد شماني؟ هل كناقد رياضي؟ هل كناقد مسرحي؟ وتشارك في الفعاليات المصرحية؟ أم ككاتب؟ أم مذيع تلفزيون أو إذاعة؟ خليني أقول لك المسرح هو, هو عش في الأول هو الأقرب لقلبي والأقرب لروحي السريح في المسرح السريح صراحة ويتجدد محمد الإنسان في شخصي وإن كانت بعض التجارب المصرحية مؤسفة إلا أنها مع ذلك تمنح كطاقة أخرى لأنها طريقة ما فرصة لإفراغ الشحن السلبية الموجودة أكيد وفي النهاية ممكن أنه مصرحية في آخر خمس دقائق تغير رأيتك أو نظرتك لهذه المصحية في الساعة التي سلقت مع ذلك الإعلام الرياضي منحني بعدا آخر من خلال احتكاك أكبر عدد ممكن من الجماهير يعني خلينا في النهاية نعترف أن الإعلام الرياضي يمنحك شهرة لا تجدها في أي مجال آخر لكن الإعلام الثقافي نظال وهذا الأمر الأجمل في الإعلام الثقافي إعلام الثقافي يمنحك الفرصة لتقول نعم لهذا ولا لهذا نعم لهذا لأنه وفق في كذا وكذا وكذا لكن آسف سوري لقد أخطأت في هذه الجوانب ووجب أن تقوم نفسك وأن تعيد حساباتك للأسف ربما مشكلتنا في علمنا العرب العربي أننا نعترف بالأخطأ ولا نعترف أننا قد نخطئ مع أنه عادي أن البشر خطائين عادي خلقنا هكذا وخلقنا لنتعلم من أخطائنا في النهاية. بالنسبة لتجربة صحف المكتوبة بينها وبين تلفزيون التلفزيون مغر أكثر لأنه تلفزيون دائما ما يمنحك فرصة التعلم اليوميا. الصحف المكتوبة حاليا تعاني على حساب المواقع الجديدة على حساب الصحف الإلكترونية. حاليا نحن نحيا على مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت البعض صحفيا وهم لا علاقة لهم تخيل يعني بمجاز جعلت البعض شاعرا وكاتبا ومفتو. كيرا وأجيبا وهو لا يمت إلى ثقافة يعني بأي حال من الأحوال فعلا هذا الوضع الجديد جعل دخلاء ينتهيزون الفرص وجعلهم يتحولون بقدرة قادر إلى صحفيين إلى نقاد، إلى مذيعين إلى إلى إلى إلى بالأسف نحن, نحن نحيا على وقع الشعبية نحيا في أوصار تريد أن تسمع ما تريد على رأي مصريين يدمر عيس كده لذلك أعتقد أن الفرصة حانت حتى نراجع أنفسنا لأنه يجب أن نعرف أين كنا وأين وصلنا نحن الآن نحيا في القاع، نحيا في العمق، تمنينا أن نكون في عمق الحضارة لكن للأسف نحن آخر ما نتواجد حالياً من هذا العالم الثقافي مع ذلك هناك بعض التجارب رائدة التي يجب أن تثمن في عالم العربي ما تقوم به مثلاً نهيئة العربية للمسرح، شيء جميل جداً جداً جداً جداً تبنت أكثر من مشروع في أكثر من دولة موريتانية اليمن نعم والأهم من كل هذا أنها تتبنى بعقلانية أيضاً على مستوى الإعلام نفسه عكس الحيادية أيضاً وعكس العقلانية انه عاهدنا في العالم العربي أن لجان تحكيم تخترق وأن الكواليس تصنع الفارق خلينا نتعرف أنه في كواليس في النهاية لكن أن تختار لجنة لجنة سيدة دائما قررتها تحترم حتى وإن كانت ظالمة لكنها مفيدة أنا أنظر إلى هذا الجانب المملوء من الكأس لا يجب أن ننظر دائما إلى الجانب الفارغ يجب أن نعمل على أن يكون الكأس مملوء لا أن يكون الكأس مملوء أكثر من اللازم حتى يسيل الماء في النهاية يجب أن نعمل على أن تكون توقفتنا حاضرة في المشهد يجب أن نعرف أنه لا سلاح لنا حاليا إلا الثقافة يجب أن نفكر عن جد في موضوع الأمن الثقافي أن الشباب العربي الآن أول تفكير له هو الهجرة لماذا يفكر الشاب العربي في الهجرة مع أن كل الممكنية موجودة لو تبنينا مشروعا ثقافيا رائدا بأتم معنى الجملة بأتم معنى كلمة تنمية بشرية مثلا أن نستغل كل هذه القدرات الموجودة ويجب أن نعمل على هذا الجانب بقوة بأقرب وقت, في أقرب وقت حتى يكون فيه تغيير على الأقل على مستوى بناء الجيل القادم الأعلام الجزائري محمد شماني سعيدة بوجودك معي على موجات إداع صوت العرب والحقيقة يعني تجولنا معك في أكثر من موضوع وكل موضوع كان أكثر تميزا من سابقه شكرا جزيلا العرف وأنا دائما سعيد بلقاء الإنسانة جميلا المثقفة هذا كمال هو بلقاء دائما المستمعين عبر صوت العرب صوت العرب الذي دائما ما أقول أنه صوت الثقافة وصوتنا كعرب جميعا من المحيط الخليج بوركتم وبوركت جهودكم وعيس هذه الجولة من أخبارنا الثقافية انطلاق أولى حفلات فرقة الزهراء لإنشار الديني بشارع المعز تحت شعار مديح وارتقاء تنطلق أولى حفلات فرقة الزهراء للإنشاد الديني بقيادة المباح أحمد بكري وذلك في قاعة الربع بشارع المعزل دين الله الفاطمي وست الدنيا في افتتاح شباب الجامعات لمتحد الإعاقة بجامعة المنوفية الفنانة وفاء الحكيم ومدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، أن عرض ست الدنيا من إنتاج الفرقة يشارك في افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعقاء والذي يقام في الصلاة المغطى بجامعة المنوفية فجيرة الثقافي ينظم ورشة في الكتابة الإبداعية نظم مقهى الفجير الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ورشة تدريبية بعنوان أقلام مبدعة في الكتابة الأدبية قدمها الكاتب السعودي عبدالله زايد في مقر جامعة الفجيرة بحضور هدى الدهماني نائب رئيس الجمعية وسماء الحفيتي مديرة الشؤون الثقافية والتدريب مديرة المقر الثقافي وعدد من المواهب الأدبية والمهتمين بالثقافة. وتضمنت الورشة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام محاور متعددة منها لمحه عن الجنس أو النوع الأدبي كالروية والقصة القصيرة والمقال والشعر وخصائص كل نوع أدبي وأهمية الفكرة في مجال الكتابة والتأليف ومهارات اقتناص الأفكار وتوظيفها فيها في المنجز الأدبي كما تناولت الورشة عددا من العروض التي تتعلق بالكتابة والتأليف حيث تم استعراض الدوافع المؤدية إلى الكتابة وتوظيف مثل هذه الدوافع لإكمال الكتابة والتأليف فضلا عن عرض مهارات الكتابة وطرقها لدى مؤلفين عالمين بهدف التعرف على مهاراتهم الذاتية وكيفية اكتشافها وقد أوبحت الأسازة سلمى الحفيتي أن الورشة استهدفت مواهب أدبية واعدة في مجالات القصة والرواية والكتابة الصحافية وذلك حرصا من جمعية الفجيرة الثقافية على دعم المبدعين وتعزيز ثقتهم بكتاباتهم الأدبية والتعريف بنقاط الضعف ومكامل القوة في أقلامهم من خلال ورشة متكاملة وثرية يا سادة يا كرام ويا واساديا كرام كنت معكم من أمام المايكروفون غادة كامل، الأعداد محمد سمير، حندسة إضاءة رحاب عمر، والإخراج منان نصر. في البدء كان صمت. ولا صوت ثم كانت الحروف والكلمات اللغات واللهجات انتشر العرب تباعدوا بين البلدان اتسعت الآمال والطموحات تعالت الرغبات في ميل الحريات فكانت الحاجة لإذاعة توحدهم تجمعهم تعبر عنهم فأصبحت هي الخيط الواصل بالحب والتسامح والحرية بين قلوب العرب هدفها أن يعرف العربي